بحد حب يا علي لعلي والينا لعلي بحد حب يا علي والينا يا كرات نور الشمس هجلن من ضي نور يا علي حتى المقابر تحكيني وتزورني نور الشمس خجلان من ضيونه يا علي حتى المقابر تعتني وتزورك يا علي حق العشاق اتجننت معذورك انصار يا تراب umuz لاحلا علي يا داليا يا علي ارميها وين عاد تك بالمحشى يا علي موالدك يا حيدا لي يا علي, علي, علي ارميها وين عاد كل من عاد قال هيبه خسران كل من عاد قال هيبه من نار لنا تو али хали махшарин диге хали нас то تصحى فرحان وتنادِي علي يا علي, علي حتى الطيور بتصيح حري د مادي يا علي, علي شيعتان الضوف تصحى وتنادِي علي يا حتى الطيور بتصيح حري د والهادي فرحان بحبيب الهادي الهادي فرحان بحبيب الهادي كسار <سؤال> يا ترات ترات ترات يا ترات رب الجلال اختارني يوم الحشر لمن صارني يا لي رب على ابن عرش مكتوب علي يا علي اللي بيحضر صبح محبوب علي يا علي, علي هاي الرساله بالعرش مكتوب علي يا علي, علي. اللي بيحضر صبح محبوب علي يا علي, علي, علي زايري طفططي ايش في حلو زار يا كرات كرات كرات يا كرات حبك شرب شرياني على العشق رباني حبك شرب شرياني على العشق رباني علي علي